عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى لَفَتَنَ فَاعْلُ بِالْقُرَى أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَلَهُ تَصَدَّى وَمَا كأن لا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأما مَن شَاءَ ذَكَرَ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ يَوْمَئِذٍ دَرَنَا بُطِلَ لِلْإِنْسَانِ مَا أَكْثَرَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أما كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَ فَلْيَنظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ ماء صب ثم شققنا الارض شقا فأنبتنا فيه حببا وعنبًا وقمحا ب وَزَعِتُونَ وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ وَالْبَاء وَفَاكِهَةً وَأَبًا مَتَاعَنَّ لَكُم مَّا أَنَّكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَنفِرُ وام من اخي وامبه وابي وصاحبته وبني لكل امرئ من شأن ديوني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وَالْعُزُوبِ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَضَبًا تَرَى أَقْوَامًا قَتَرًا أُولَئِكَ هُمْ الْكَفَرَةُ فَتَرَى الْفَجْرَ